فاستفتيهم أن ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إماءهم وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون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 وَإِنَّ لَنَا نَحْنُ الصَّاخُّون وَإِنَّمَا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَقُضِيَ عَلَى اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ Allah akbar. Allah.